ربنا إنك رأوف الرحيم درسنا أيها الإخوة في هذه الأمسية المباركة في ماتة التفسير منكسار السور ونبدأ بسورة الفاتحة لأن سورة فاتحة الكتاب أولا الله تبارك وتعالى بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين ثانيا إن فاتحة الكتاب الذي يحتاج إلى معرفتها كل مسلم ومسلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثالثا كما جاء في الآثار إن الله تبارك وتعالى أنزل مئة وثلاثة عشر كتابا من السماء على المرسلين ونحن لا نعرف من هذه الكتب السماوية الماء وثلاثة عشر إلا أربعة كتب وصحف أما أربعة كتب التوراة أنزله الله على موسى والإنجيل أنزله الله على عيسى والزبور أنزله الله على داود والقرآن أنزله الله على محمد صلى الله وسلم عليه بأجمعين وأما الصحف فقد ذكر الله تبارك وتعالى في آخر السورة الأعلى وقال صحف إبراهيم وموسى وقال المفسرون تدل على أن هذه الآية تدل على أن هنالك صحف نزلت على إبراهيم عليه السلام وصحف نزلت على موسى عليه السلام غير التوراة وأما بقية الكتب الماء وثلاثة عشر لا نعلم عنها شيئا ولكننا مؤمنون بها جميعها لأنها كلام الله ثم من أقوال المفسرين رحمهم الله جمع الله سر هذه الكتب الصماوية كلها في القرآن أو في الكتب الاربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ثم جمع الله سر هذه الكتب الاربعة في القرآن الكريم ثم جمع الله سر ما في القرآن الكريم من اوله وآخره في سورة الفاتحة فلذلك سورة الفاتحة وإن كانت مختصرة في كلماتها وحروفها وآيات معدودات في آياتها ولكنها عظيمة جدا بحيث تشمل معاني القرآن كلها بل ومعاني الكتب السماوية كلها إذن يجب علينا أولا أن نعرف سورة الفاتحة حقا وحقيقة لفظا ومعنا وأسرارا وحكما الذي لا يعلمها إلا هو وبقدر الذي علمنا منه قالوا إن من فوائد سورة الفاتحة من عرف معناها وتفسيرها وفحواها وأراد أن يعمل بمقتضاها فهو إنسان مؤمن موحد مسلم اجتماعي لا يحتاج إلى قضاء ولا يحتاج إلى محكمة ولا يحتاج إلى شرطة ولا يحتاج إلى أمارة ولا يحتاج إلى خصومة لماذا؟ لأنه مؤمن موحد يرضى بما قدر الله له وقضاها عليه لا يريد أخذ شيء ليس له فلذلك من فهم سورة الفاتحة يرضى بما حسنه الله ومن جملة ذلك الفائدة قالوا في صفحة المجتمع الإسلامي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه تولى القضاء في المدينة أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولاه القضاء في المدينة ولا القضاء لمن لعمر بن خطاف تولى ولم يعصي أمر خليفة رسول الله تولى منصب القضاء صرح خاضية مضى على هذه الوظيفة سنة كاملة اثني عشر شهرا كاملا وبعد انتهاء مدة سنة كاملة جاء عمر بن الخطاب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا وقدم له استقالته حتى ما له الاستقالة من وظيفة القضاء قال له أبي وكر الصديق رضي الله عنه سائلا أمن ثقل مهمة القضاء يا ابن الخطاب أمن ثقل مهمة القضاء يعني وظيفة القضاء قضاء صعب ومهمة صعبة ومشكلة عظيمة فلذلك أنت تخدم استقالتك قال له عمر الخطاب. لا يا خليفة رسول الله أبدا ولكنني أقدم استقالتي لأنني وليت القضاء قبل سنة والآن وقد انتهت السنة كاملة ولم يجلس بين يدي إثنان يتخاصمان الله أكبر الله أكبر سنة كاملة إثنين شهر ولم يجلس أمام القاضي اثنان يتخاصمان هذا يقول لي كذا وهذا يقول لي كذا أو يقول هذا تعدى علي بكذا وهذا يقول تعدى علي بكذا في سنة كاملة لماذا قال عمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه قوم لأنه قوم مؤمنون لا حاجة لهم إلى خضاء كل واحد يعرف حقه وراضي به فلماذا يتقاضون ولماذا يخصمان ولماذا يجيسون أمام الخضاء وكل واحد منهم عرف ما له وما عليه عرف ما له فلم يطلب أكثر منه وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه أحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه إذا غاب أحدهم تفقدوه أين فلان إنا لن نره منذ كم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن اليهودي الذي افتقده يومين ثلاثة فقال أين جرنا اليهودي هذا إني لا أراه وكيف بالمسلمين ألا يتفقدون بعضهم بعضا ألا إذا فقدوه يومين أو ثلاثة يسألون عنه وإذا غاب أحدهم تفقدوه وإذا مرض عادوه وإذا افتقر أعانوه وإذا احتاج ساعدوه وإذا أصيب واصوه هذا دينهم الدين النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيما يختصمون ولماذا يختصمون ولماذا يجلسون أمام القضاء إذن القوم الذين أخلاقهم القرآن ليسوا بحاجة إلى وجود قاض بينهم يحتكمون إليه بمثل هذه الأخلاق الاجتماعية الأخلاق الإسلامية التي رباهم عليها القرآن الكريم وأدبهم بأدبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا عيشة السعادة والهناء والرخاء والطمعنينة والإباء الحقوق محفوظة والأعراض مصونة والأموال سليمة والحياة آملة كريمة فما أجمل العيش في مجتمع يحمل أهله مثل هذه الصفات الحميدة عرف كل منهم ما له من حق، فلم يطلب أكثر منه وعرف كل منهم ما عليه من واجب، فلم يقتصد في أدائه فكيف يتحاكمون ولماذا يتخاصنون وهذا سر من أسرار سورة الفاتحة إذا عرف الإنسان سورة الفاتحة لا مجرد لفظ فقط كأنهم يقرؤونه للتبرك أو يهدونه إلى الأموات ويقول أحدهم وهو ذاهب من خلف النعش ويقول الفاتحة هل الفاتحة نزلت لهذا أيها الإخوة لا الفاتحة لم تنزل لهذا إذا غاب أحدهم تفقدوه وإذا مرض عادوه وإذا افتقر أعانوه وإذا احتاج ساعدوه وإذا أصيب واسوه وأسعفوه وإذا مات أكرموه وشيعوه هنيئا لمجتمع هذه أخلاق أهله ورجاله ورضي الله عنهم جميعا فقد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وإليكم أيها الإخوة وصف لرجل كبير مما عمر هذا المجتمع السليم رجل تربى في أحضان النبوة وعاش في أخلاق القرآن وللقرآن ومع القرآن وأشبعت روحه من معاني القرآن ونتق لسانه ببلاغة القرآن هي قبس من نور كتاب الله وو ووأمتهم من أنوار النبوة وبيت النبوة ذلك معلم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الحسن والحسين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وصفه ضرار بن أمضى الضرار بن ضمرة في خلافته وبعد وفاته رضي الله عنه فقال يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأثل بالليل وظلبته كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللسان ما خشل يعجبه من اللباس ما خشل ومن الطعام ما شجل كذا كان علي بن عبي طالب رضي الله عنه وهكذا كانوا كثير من الصحابة يستوحشون من الدنيا وزهرتها يستوحشون أن يبتعدون ويهربون ويفرون من ملزات الدنيا وزهرتها ونعيمها مع أن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا ونعيمها وما فيها لعباده المؤمنين وهذا حلال بقدر الذي لا يبطله ولا يخرجه عن دائرة الحق ومع ذلك كانوا كثير من الصحابة يتركون هذه اللزة وهذه الزهرة وهذا التمثل ويستأنس بالليل وظلمته ويستأنس بالليل وظلمته لأن الليل في أيام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم تكن الليالي مثل ليالينا نحن والآن الأنوار والكهرباء والسريات والنجفات والأنوار كانت هنالك الظلام الدامس لا يرى أحد أحدا ومثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينام مع زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وزاة ليلة التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده وفي الفراش فراش الزوجية نائمان اثنين مع بعض وبعد قليل افتقدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجها ظلام ما في نور ما فيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحدها من هنا من هنا أمام يزار خلف فإذا بقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوبتان وهو ساجد وهو ساجد ويقول في سجوده اللهم مقلب القلوب سدد خلبي على دينه ويبتل وبعد انتهائه من صلاته قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتعمل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لأن قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه في الصلاة في ظلمة الليل هذا الدعاء وهذا البكاء وهذا طلب الرحلة والمغفرة من الله الواجب كل الواجب من حق الغصوات المذنبين المقصرين الذين ارتكبوا الفواحش ارتكبوا الآسام ارتكبوا الذنوب ارتكبوا المعاصي يسجدون لله تبارك وتعالى في ظلمة الليل ويطلبون منه غفرانه ورحمته وعفوه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه ذنب يخاف عليه؟ لا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلماذا يعمل هذا؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة رضي الله عنها في الليلة في ونحن أيها الإخوة نقرأ سورة الفاتحة نفهم منها ما نفهم والشيء الذي يضيع عنا لا نفهمها أكثر مما نفهمها ومع ذلك فهل نحن قمنا أو نقوم بمعشار معشار ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ومن القيام ومن البكاء ومن طلب الرحمة والمخفرة من الله تبارك تعالى نحن مقصرون نحن مقصرون ونحن مخطئون ونحن عاصون ونحن مذنبون ونحن نرتكب أنواع شتى من أنواع المعاصي فين الكذب والغيبة والنميمة وربما أكرأ أموال الناس بالباطل وربما غيرها وغيرها وحنقوم من ظلمة الليل ونسكد لله السجدة بين يدي الله إظهاراً لذلنا وإظهاراً لمسكنتنا وإظهاراً لعبوديتنا وإظهاراً لإفتقارنا لرحمة الله ورحمته وقمرانه وهذا لا يتعدى ولا يحصل إلا لمن عرف سورة الفاتحة على حقيقتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين هنا ليس من الفاتحة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقُولُوا آمِينُ فإنّ من وافَخَ تأمينه تأمين الملائكة مُغِرَ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ تَبْيَرُ هَذَا أيضا من آثار سورة الفاتحة ومن حكم سورة الفاتحة ومن أسراره فإنّ من وافَخَ تأمينه تأمين الملائكة لأن الملائكة في السماء يقولون آمين ونحن في الأرض نقول آمين فإذا وافَخَ تأميننا تأمين الملائكة غفر لنا ما تقدم من ظنوبنا وهذا من حكم واسرار سورة الفاتحة الحمد لله ذلك من فضل الله قال المفسر رحمه الله نبدأ تفسيرنا بالبسملة نستفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وقد اشتملت هذه الكلمة المباركة اي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم على اهم اغراب هذا الكتاب على اهم اغراب هذا الكتاب الذي هو القرآن ونحن قلنا قبل قليل الله تبارك وتعالى جعل اسرار القرآن كله في سورة الفاتحة فهللك قول لبعض المفسرين رحمهم الله وهو أن جعل الله تبارك وتعالى أسرار رسولة الفاتحة كلها في بسم الله الرحمن الرحيم إذن بسم الله الرحمن الرحيم حقا وفعلا قد اشتملت على أهم أغراض هذا الكتاب العزيز وهي ورد المسلم اليومي ورد أي ذكر يوميا في السباح يقوم من نومه قبل سلاة الفجر ويقولها بسم الله الرحمن الرحيم ويتوضع وعند الوضوء يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلبس ملابسه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويخرج من البيت يقدم رجله اليمنى ويؤخر يسرا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويأت المسجد ويدخل المسجد ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقوم عند دخوله للصلاة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر وهكذا ويبدأ القراءة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وتناول الطعام ويبدأ طعامه وشرابه بسم الله الرحمن الرحيم إذا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم عند طعامه وعند شرابه شاركه الشيطان ويأكل معه الشيطان لأنه نسي ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم هكذا ورد المسلم أي ذكره وورده دائما وأبدا في اليوم والليلة ودائما من الصباح إلى المساء بسم الله الرحمن الرحيم يتروها في صلاته 32 مرة كل يوم وهي أم الكتاب. 32 مرة مع الفرائض والسنن وغيرها هذا غير الأكل والشرب واللباس والخروج والدخول في المسجد والخروج منه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك أما أم الكتاب والسبع المتان والقرآن العظيم وفاتحة الكتاب والحمد لله رب العالمين وهي تتكون من خمس وعشرين كلمة تحتوي على مائة وثلاثة عشر حرفا هذه سورة الفاتحة مائة وثلاثة عشر حرفا قالوا بعض المفسرين رحمهم الله إشارة كل حرف عن كتاب نزل على رسول من المرسلين يعني أنزل الله 113 كتابة وصورة الفاتحة تحتوي على 113 حرفة ومع هذا فهي معجزة من المعجزات وآياته آية من آيات بلاغة القرآن وعظمة القرآن في مبناها في معناها فقد ضمت ما لا تضمه المجلدات الضخام سورة الفاتحة على قصرها وعلى أنها تحتوي نصف سقحة فقط من المصحف الذي بأيدينا مقدار نصف سقحة ولكن معناها وتقصيرها مجلدات تحتوي الإمام المقيم رحمه الله ألف كتابا لا في تفسير سورة الفاتحة كلها، لا، بل في تفسير آية منها، وهي آية إياك نعبد وإياك نستعين. صارت ثلاثة مجلدات، تفسير آية واحدة، وسمها المدارج السالكين. في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين كتاب المدارج الساركين في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين تفسير آية الواحدة سورة الفاتحة ثلاثة مجلدات وكيف بسورة الفاتحة كلها كم مجلد تكون من أسمى المعاني وأنبل المقاصد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 أسماء سورة الفاتح أسماء كثيرة أسماء كثيرة وسماه ابن عباس رضي الله عنهما أساس القرآن سورة الفاتح كما سمها سفيان بن عيينة بالواقعية واقية الذي تقي من مصارع السوق ومن أسمائها الشافية وهي صورة شافية بإذن الله تعالى وإذا قرأ على مريض أو على لديغ لذغته العقربة أو الدابة أو المسل الحيات ذات السموم قرأ عليه صورة الفاتحة يشفى بإذن الله تبارك وتعالى ومن أسمائها كما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن أم الكتاب سبع المثنى والقرآن العظيم. سماه ابن عباس أساس القرآن. سماها سبنا السفان العينان للبلاقيا. ومن أسمائها الشافية ومن أسمائها الكافية ومن أسمائها العقيدة. العقيدة لأنها عقيدة المسلم. إياك نعبد وإياك نصلي التوحيد. العقيدة الإيمان. في إياك نعبد وإياك نستعين من أراد أن يستزيد من هذه المعاني الجميلة فعليه في كتاب المدارج السالكين في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين فإنه يجد هنالك ما يصره إن شاء الله تعالى وأطلق عليها يحيى بن كثير رحمه الله بالكافية لأن سورة الكافية تكفي عن غيرها وغير سورة الكافية القرآن كله لا يكفي عن سورة الفاتحة مثل ذلك إنسان أتى ودخل المسجد ويريد أن يصل قال الله أكبر ولكن لا يعرف من القرآن إلا سورة الفاتحة بس ولا يعرف غيرها قرأ سورة الفاتحة وكبر الله أكبر صلاته صحيحة تمت صلاة صحيحة قبلة ولكن إنسان آخر أتى وكبر وقرأ القرآن كله ولكنه لم يقرأ صلاة الفاتحة هل صلاة صحيحة لا لا لأنه لم يقرأ الفاتحة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب القرآن كله ثلاثين جزءا إذا قرأت